وكانه تحيل ليسقط الرهن لانه اذا فتشنا وعرفنا ان زيد اعزب ما اقررناهم على ان تكون الجاريه الاجنبيه رهن عند زيد الاعزب في داره ما خلا رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما اتفق على هذا واتانا من اتى وقال فلان وفلان تبايعا وكان الرهن جاريه والجاريه هذه جعلوها عند رجل اعزب فهل تقر لهم لا ما يجوز لنا ان نسكت هذا منكر ولا نقرهم فناخذ الجاريه من زيد الاعزب ونقول الرهن بطل لا بطل الدين لا نقول نأخذ الجارية هذه وهي رهن ونضعها عند امرأة ثقة او في بيت عائلة موثوقة الرهن بحاله وإنما يفسد ما هو الشرط فقط لأن الفساد في الشرط واما الرهن فلا بأس به وهذا معنى قوله وما لا يؤثر نعم وما لا يؤثر في ضرب أحدهما كاشتراط جعل الامه في يد أجنبي عزب لا يفسده يعني لا يفسد الرهن وإنما يفسد الشرط عند رجل أجنبي عزب أما إذا كان عند رجل عزب مثلا أخوها أو عمها أو خالها معه في البيت يصح لأنه ليس بأجنبي محرم لها نعم وفي سائر الشروط الفاسدة وجها أحدهما يفسد بها الرهن والاخر لا يفسد بها بناء على الشروط الفاسدة في البيع وفي سائر الشروط الفاسدة إذا كان شرط فاسد هل يفسد الرهن والشرط أو يفسد الشرط والرهن بحاله وجهان قيل يفسد الرهن والشرط وقيل لا يفسد الرهن ويفسد الشرط فقط نعم ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا أن الشيء الذي ينقص حق المرتهن يبطله يبطل به بلا تردد نعم وفي سائرها وجها نعم أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه إذا غير الرهن الشرط الذي يضر المرتهم فيه احتمالان قيل يفسد الشرط ويفسد الرهن يكون بلا رهن وقيل يفسد الشرط فقط والرهن بحاله لأن الشرط الفاسد يفطل والرهن صحيح فيبقى رهنا بحاله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل نسيت صلاة العصر ولم أذكرها إلا بعد صلاة المغرب ثم صليتها بعد المغرب فهل عملي صحيح للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان أحدهما يقول عليك اذا ذكرت صلاه العصر بعدما صليت المغرب ان تصلي العصر في الحال ثم تعيد صلاه المغرب لتكون بعد صلاه العصر حسب الترتيب الشرعي اخرون يقولون صليت المغرب في وقتها وقد برئت ذمتك فعليك أن تصلي العصر التي ذكرت أنك لم تصليها وبالقولين بكل واحد من القولين أخذ عدد من الصحابة والعلماء بعدهم رضي الله عن الصحابة ورحم الله علماء المسلمين يقول السائل هل يجوز الطواف عن شخص متوفى بقصد الاجر له هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول لا يصح ان تطوف بنية الطواف عن الغير لان هذا لم يرد والعبادات توقيفيه ورد الصدقه عن الميت تصدق عنه ورد الحج عن الميت حج عنه وردت العمره عن الميت اعتمر عنه اما الطواف عن الميت والصلاه عن الميت وقراءة القرآن عن الميت فهذا لم يرد فلا تفعله آخرون رحمهم الله يقولون يجوز أن تطوف وتجعل ثواب طوافك هذا عن الميت لأن الطواف جزء من الحج والحج عن الميت وارد فهو جائز فالمسألة فيها خلاف وما دام أن في المسألة خلاف فالأولى للإنسان أن يفعل ما لا خلاف فيه يطوف عن نفسه ويدعو لمن أحب من الأحياء والأموات فالدعاء نافع بإذن الله فدعوا اكثر وطف عن نفسك يقول السائل اذا لم اتم اكمال الطواف فهل علي شيء اذا كان هذا الطواف ركنا من اركان الحج او ركنا من اركان العمره فيجب ان تاتي به ولا يجبره فديه وان كان هذا الطواف واجب من واجبات الحج كطواف الوداع ولم تكمله فيجبره فديه شاه تذبح في مكه لفقراء الحرم عن طواف الوداع حيث لم تات به واما اذا كان هذا الطواف طواف تطوع فلا حرج عليك الا تتمه الا ان الافضل هو اتمامه فمثلا شرعت في طواف فاقيمت الصلاه وعنت في اثناء الطواف تدخل في الصلاه ثم ان اتممته بعد الصلاه فحسن وان لم تتمه بعد الصلاه بان كنت مستعجل وتريد الخروج او ما تمكنت من اتمامه فلا باس عليك والافضل ان المسلم اذا دخل في عباده ان يحرص على اتمامها لقوله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم اقترض من رجل مبلغا من المال اقترض مني رجلا مبلغا من المال ومرت به ظروف صعبة فهل يجوز لي ان اجعل هذا المبلغ من زكاة مالي لا يا اخي ما يجوز ان تجعل الدين الذي لك عند زيد من زكاة مالك لانك ربما تكون آيس من هذا الدين لأن الرجل مفلس فتجعله من الزكاة لأن الزكاة ذاهبة من عندك وتجعل هذا الذي عليه الخطر من حق الفقراء فما يجوز وإنما يجوز أن تعطيه من زكاتك ولا تشترط عليه أن يرده فإن رده عليك وفاء لدينك كاش وان وجهه الى وجهه اخرى فله ذلك ايضاح هذا هو عنده, عنده لك عشرة آلاف ريال وهو فقير فنقول ما يجوز لك ان تقول يا فلان عشرة الآلاف التي عندك لي أسقطتها وجعلتها لك زكاة ما يصح هذا ولكن يجوز أن تقول له يا أخي خذ هذه عشرة آلاف من الزكاة أخذها وادخلها في جيبه بعد ساعة او ساعتين عاد إليك خل يا أخي جزاك الله خير هذا القرض أو هذا الدين الذي في ذمتي لك أعاد إليك دراهمك التي أعطيته إياها يصح لكن لا تشترط علي في الأول تقول أنا أعطيك زكاة عشرة آلاف لكن على شرط تسددني منها الدين الذي لي عليك هذا ما يصح يقول السائل استبدال السيارة بسيارة أخرى ودفع مال زائد هل هذا من الربا لا هذا ليس فيه ربا لأن السيارة بالسيارة لا يدخله الربا فمثلا اشتريت منه سيارة موديل مثلا 2003 وثلاثة وعطيته سيارة مديل 2001 وزدته عشرين 20 ألف أو ثلاثين ألف مقابل الفرق فلا حرج في هذا إن هذا ليس فيه ربا هذا الذي يسأل عن الطلاق إذا قال لزوجته إن كان قد قال فعليه مراجعة المحكمة يقول السائل هل يجوز للرجل الدخول على النساء وهن كاشفات الوجوه وإلقاء المحاضرات عليهم لا يجوز للرجل أن يدخل على النساء الكاشفات الوجوه ولا لإلقاء محاضرة أو درس أو موعظه أو أي غرض من الاغراض وإنما يجب أن يكون بينه وبينهن ستر بحيث لا يراهن اما بحاجز او يكن ساترات لوجوههن وجميع ابدانهم فلا يجوز للمرأة ان تبدي وجهها ولا شيئا من بدنها امام الرجال الاجانب حتى وان كان من كان يقول السائل ما هو الفرق بين النذر والوهب الفرق بين الوقف والهبا الوقف يقصد به التقرب الى الله تبارك وتعالى تقف ارض لتكون مسكت تقف بئر لينتفع بها المسلمون بمائها تقف ارضا لتكون مدرسه او مستشفى او رباط سكن لطلبه العلم او للفقراء او لغير ذلك هذه اوقاف واما الهبه فانت تهب لشخص تريد ان يعطيك اكثر وتهب لشخص مقابل معروف عمله نحوك وتهب لشخص محبة تهب لولدك من ذكر أو أنثى تهب لزوجتك وهكذا فالهبة قد تكون مقصودا بها العوض أكثر وقد تكون من باب المكافأة وقد تكون من باب المحبة وغير ذلك وأما الوقف فهو ما قصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى يقول السائل ما الفرق بين أن أستلف مئة ألف وأردها مئة وعشرين ألف وأن أشتري سيارة قيمتها مئة ألف وقيمتها مقسطة مئة وعشرين ألف فرق عظيم بينهما أولا أخذ مئة ألف بمئة وعشرين ألف هذه بيع دراهم بدراهم وهذا ربا الجاهليه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئه فهو محرم بنص الكتاب العزيز وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم ولا إشكال ولا شك في حرمة هذا أما شرى سيارة بمبلغ على أن القيمة مقصطة فهذا وارد في الكتاب العزيز جائز لأن المرء إذا باع شيئا بالنقد يختلف عن بيعه إياه بالأجل والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وكل واحد إذا باع شيئا ما بقيمة حاضره يرغب باستلام القيمة ولا يبيعه بالأجل إلا من أجل مصلحة لأنه يتأخر عليه حقه ولا يدرى متى يجي حتى لو حدد فهو فرق بين أن يبيع نقدا ويأخذ القيمة أو تكون القيمة مؤجلة والدين وارد في الشريعة الإسلامية بنص القرآن والسنة والعقود بين المسلمين وتعامل المسلمين فيما بينهم فبينهما فرق ولا يقاس هذا بهذا والله جل وعلا مقت المرابين بقوله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا ماذا قالوا قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله مثل من يقول مثلا ما الفرق بين النكاح وبين الزنا ماذا متفقين الرجل والمراه اتفقوا وأطاها جعل ارضاها يزني بها هل يقال أن هذا لا فرق بينه وبين النكاح لا ما يقارن الحلال بالحرام وكل شيء حرمه الله جل وعلا قد أحل في مقابله ما هو خير منه وأطير لما حرم الزنا شرع النكاح جل وعلا لما حرم بيع الخمر الذي هو مفسد للعقل ومضر بالبدن وأضراره عظيمة احل لنا جل وعلا الطيبات من الفواكه والخضار سواء كانت عصير ماء او توكل او غير ذلك حرم الله الربا واحل البيع حرم لحم الخنزير واحل لنا الطيبات حرم علينا الميتة واباح لنا المذبوحه على الشريعه الإسلامية الصحيحة ما يقول قائل مثل ما قال الشيطان لأوليائه ما الفرق بين من قتلها الله وبين من قتلتموها أنتم الشيء الذي قتله الله تحرمونه والشيء الذي قتلتموها أنتم تأكلونه هذا من انحاء الشيطان الذي حرمه الله الميتة والميتة احتبس فيها دمها فكان الضررا محب إذا أكلها المرء ضرت والملبوحة إذا ذبحت خرج ما فيها من الفساد وهو الدم المسفوح هذا فطاب لحمها بإذن الله وإذا اضطر المرء للميتة فالله جل وعلا قد أباحها له وينتزع سبحانه ما فيها من الخبث ويبقى فيها الطيب لهذا الرجل خاصه قد يأكل من الميتة إثنان واحد مضطر لا تضره وآخر غير مضطر يهلك بسببها لأن المضطر يرفع الله جل وعلا الخبث, الخبث الذي فيها ويبقى الطيب من رحمته وهو المتصرف جل وعلا فما يجوز للمرء أن يقارن بين الحلال والحرام إلا على سبيل الاستفسار والاستفادة لا على سبيل الاعتراض وإيجاد الشبه والشكوك كما قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة يعني كأن سؤالها من باب الاعتراض قالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج الذين يعترضون على أحكام الله قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل أسأل سؤال فقط فقالت كان يصيبنا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة تشريع رباني والله جل وعلا حكيم عليم لو أمرت النفسا بقضاء صلاة أربعين يوما مع ما تعانيه من الإرضاء والطفل وألام النفاس لكان مصيبة عليها كبرى فأفى الله جل وعلا عنها عن الصلاه لكن لما كان الصيام شهر في السنة كلها إذا أفطرت في رمضان لنفاسها قضته في, شعبان في شوال إلى شعبان من السنة الثانية الأمر فيه سعة وما فيه ضيق واستدراك لها لفضيله الصيام لا يفوت عليها وهو شهر في السنه لا يشق قضاءه بخلاف مثلا صلاه أربعين يوما في كل يوم خمس صلوات كن في هذا مشقه وتعب فالله جل وعلا رؤوف بعباده وعفى عنهم في السفر بصلاه ركعتين فاذا فاتت على المسافر صلاه سفر وقضاها في الحذر يجب أن يقضيها أربعا لأن الشيء الذي رخص من أجله قد انتهى وهكذا فتشريع الله جل وعلا لعباده حكيم وهو تشريع من حكيم حميد سبحانه وتعالى هل ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم في فضل شرب ماء زمزم واقفة ما أعرف أنه ورد في فضله واقفة وإنما ورد في فضل الشرب من ماء زمزم وإباحة الشرب قائمة يباح ما يقال إنه أفضل يباح الشرب قائمة والشرب من ماء زمزم فيه فضل لقوله صلى الله عليه وسلم هو طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له وآية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم فالمؤمن يكثر من ماء زمزم يحبه لفضله ولثناء الرسول صلى الله عليه وسلم والمنافق لا يستسيغه لأنه فيه شيء من الملوحة يكرهها المرء بطبعه ويحب الماء العذب لكن اذا علم فضل هذا الماء احب شربه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين